وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 ولينعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد غلبك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطات. ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه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 جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر آل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابٍ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْنِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ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 هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن ما السني الشيطان بنصب وعذاب أركب رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُلِّ الْأَلْبَابِ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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَكِّئِينَ لَحُسْنَ مَأْبَـبَ جَنَّةً عَدِينَ مُفْتَحَةَ الْهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 إِنْ يُحَالِ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَبِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ